Sekizinci cüz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâv ennenâ nezzelnâ ileyhimul melâikete ve kellemahumul mevte ve haşârnâ aleyhim ve haşârnâ aleyhim kulle şeyin kublemâ kânûnul yü'minû illâ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 ولتسقى إليه فإذا أفئذ الذين لا يؤمنون بالآخرة واليرضه واليُقترفوا مَن مُقترفون الله اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَينَا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كلمة رَبِّكَ مِكْسِنْ قَوْلًا عَادِلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيكُم أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ لي بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ وذر ظاهر الإثم وباطنها إن الذين يكسبون الإثم سيجزاون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِصق وإن الشياطين لا يحون إلى أمليائهم ليجادلوكم وَأَيْنَ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن, كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِهَتِنَا كَابِرًا مُجْرِمِيهَا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 فمن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّسَٰلَ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون يا محشر الجن والإنس ألم يأتقوا رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويذرونكم لقاء يومكم هذا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 وَرَبُّكَ الْغَانِمُ يَذُوقُ الرَّحْمَنُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَامٍ آخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزٍ قُلْ يَا كَرِيمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فسوف, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعاب نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فما يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم لنوم وَلَمْ شَاءُ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ يَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا أَطْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَانْعَامٌ حُرِّ مَزْهُورُهَا وَانْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَى اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّنَذْرِنَا وَمُحَرَّمٌ على أَزْوَاجِنَا وَأَن يَكُن مَّيْتَةً فَانْتَهُوا عَن شِرْكٍ سَجِيعُهُمْ وَصَفْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رزقهم الله رَزَقَهُمُ على الله قد اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كانوا وَالَّذِي أَشَجَّنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ مُزَّعًا وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ مُخْتَلِفًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمالية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرما من لنثيين أما اجتملت عليها أرحام لنثيين نبئوني بعلم إن صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 جَزَاءُهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَيَكْذِبُونَ كَفَقَرَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَنْ يَرُدَّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ نَشَأْ وَمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذاقوا قل هل عندكم من علم يا لنا انت تتمعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فليالله الحجه البالغه فلم شاء الله ذاكم اجمعين قل هل مشى ذاكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعذلون قل تعالوا اتل ما رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عليكم الا تشيكون بي شيء وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من ايملاق نحن نرزقكم انهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ فَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارك وتبعوه وتقول علَكُم ترحمون أن تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَيَكُنَّا عن ذِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ أو تقولوا لو أن أُنزل على الكتاب لَكُنَّا أَهْذَىٰ مِنْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَدَمٌ وَرَحْمَةٌ فمن أظلم مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آيات نسو العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتي من أم الملائكة أميات يا رب كويات يبعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في مالها خيرة قل انتذروا إنهم انتذرون إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لستمن في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنة فله عشر فالها وما جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ولا تزروا عذراء مذرة أخرى ثم إلى ربك مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَأَقَبَعَ بَعْضِ الْدَرَجَاتِ الْيَبْلُوكُ فِيمَا أَتَاهُمْ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 وكم من قريه اتلكناها فجاءها باؤسنا بياتن ام قاينون فما كان دعواهم اذ جاءهم باؤسنا الا ان قالوا اننا كنا ظالمين فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فما فقلت موازينه فاولاك المفلحون وَلَمَن خَفَتَ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لم إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن من قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فابت منها فما يكن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم قال إنك من المنظرين قال فبما أغيت لا أقعدن لم سراتك المستقيم ثم لآتي أنهم ثم لآتي النام من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مثؤما مدحورا لما تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فاكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَأَسْوَسَ الَّذِينَ شَيْطَانُ يُبْدِي لَهُمْ مَا أُرِيعَنُ مَا مِنْ سُوَاطِهِمَا وَقَالَ مَا نَحْكُمَ رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكِينَ أَوْ تَكُونَ مِنَ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ <تصفيق> قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزم عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربّي القصّة واقيموا جواك وعيّد كل مسجّل وادعوه مخلصين الأرض كما بدكم تعود فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إن اتخذ الشياطين ولهم أميّدون الله ويحسبون أنهم محتانون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 يا بني آدم إما يأتينك رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستقبلوا عنها أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم يتوفونهم قالوا وإنما كنتم تذعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والعيس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتدركوا فيها جميعا قالت أخرى من أولاه ربنا هؤلاء فاتم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاه من فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك نجز المجرمين لم يجندم بهذا فوقهم غواش فكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها فلا كصحب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل من تحتهم الأنهر وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة رثموها بما كنتم بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربه حقا قالوا نعم فأذنوا أذنوا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويغنى عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيمةهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم, وهم يطمعون وإذا صرفت أمصار تلقاء أصحاب النار قاموا ربنا لا تجعلنا معقب الظالمين ونادى أصحاب نعرف رجال يعرفون بسيما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما, وما كنتم تستكبرون إلا الذين أخسامتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونعذى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيذ علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهما ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ناصصهم كما رسول قا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناكم بكتاب فسلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تأمينه يوم يأتي تأمينه يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت ربنا بالحق أو نرد فنعمل فنعمل, فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي قلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه والشمس حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذعوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك أن نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيم يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا كذلك أن نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ قال الملأ من قومه إن لنا راجم ظلال مبين. قال يا قم ليس بين ظلالات ولكنني رسول من رب عالمين. بلغكم رسالات ربي وأصحح لكم ما لم من الله ما لا تعلمون. أوَاجِئْتُم بَأَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى آدِينَا خَوْلَدَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كفروا قال من قومه إن لنا راك في صفعة وإن لنا ذنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بين صفعة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربّي وأنا لكم ناسح أمين أَمْ أَعْجِبْتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَافَ من بَعْدِكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَأَذْكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ, آب يعبد أَبَا بما فَأَتَنَا بِمَا كنت إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ كَذَّبُوا وَكَأَذْهَقَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ غَضَبٌ في النَّبِيَّ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ أَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ سُلْطَانَ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُعْتَذِرِينَ فَأَنْجَيْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَذَفْنَا دَارَبَ لَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إلى غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا, ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملع الذين استجبروا من قومه للذين صدعفون لمن آمن منهم أتعلمون أن الصالحان مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به قال الذين استجبروا إنا بالذين آمدتم به كافرون فعقلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعيذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأسبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلعتكم رسالة ربي ونسحه لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوتا إذ قال لقومي تأتون الفاحشة ما سباقكم بها من أحد من العالم إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَابَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْآنَ تُقَى مُّصْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَمْهِ إِلَّا قَالُوا وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ نَاصٍ يَتْطَهَّرُونَ فَانْجَيْنَاهُ وَالَهُ إِنْ لَمْرَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَامْتَرِنُوا عَلَيْهِمْ وَتَرَى فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ خَصْمُهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا, ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم واذروا كيف كان عقبة المفسدين وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ